أدركت نوح عاطفة الأبوة فلجأ إلى ربه قال ربنا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعدك الحق أنك وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي فأجابه أحكم الحاكمين قال قال يا نوح إنه أي كنعان ليس من أهلك لماذا ليس من أهلك؟ إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح فكون الكفر والإيمان يقطع النسب الكفر والإيمان يقطع يقطع النسب بل يقطع كل صلة ما بين الكافر وال والمؤمن فلا يبقى إلا صلة المعروف الشيء الذي يقضى بالمعروف وإن جاء هداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن هنا يعلم أن أعظم وشائج ما يربط بين أعظم الوشائج الذي تربط بين الناس هي مسألة مسألة الإيمان تربط حتى ما بين المؤمنين على الأرض ما بين أهل الملكوت الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلم فاغفر للذين تابوا ومن أعظم القرائن والبراهين على هذا أننا إذا أردنا أن نصلي على صغار ماتوا قبل البلوغ فإنه ليس من السنة أن ندعو لهم بالمغفرة لأن قلم التكليف لم يجري عليهم بعد لكن مما نقوله في الدعاء لهم نقول وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين فصغار المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم إبراهيم عليه السلام في كفالته صغار المؤمنين من أمة محمد منذ زمن النبوة إلى قيام الساعة ومع ذلك لا يدخل في كفالته أبوه رغم أنه أبوه ووالده وله حق عليه لما؟ لما لأن والده كان كافرا وصغار المؤمنين يُعكم لهم بالإيمان فصغار المؤمنين رغم بعدهم النسبي عن إبراهيم نالوا شيئا من كفالته وحظوته عند الله ولأن الوالد والأب كافر لم ينال شيئاً من من حظوة ومقام ومكانة إبراهيم عند الله قال الله جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو لله يتبرأ منه ولا ينفعه ذلك مع أن الله قال في حق إبراهيم أنه دعا بقوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومع ذلك لا ينتفع هذا الوالد لحظوتي ومقامي ومكانة إبراهيم عند الله تبارك وتعالى مما يبين عظيم وشائج الإيمان بين العباد بل إن صداقة المؤمن تنفع قال الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الله جل وعلا قال عن الكفرة فكبتبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فمالنا من شافعين ولا صديق حميد